وَالنَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِكُم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 يَأْكُلُونَ مِن لَّحْمٍ طَرِيٍّ وَيَسْتَخْرِجُونَ وَيَسْتَخْرِجُونَ مِن حِلْيَةٍ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَؤُوا مِن فَضْلِهِ وَلِتَبْتَغُوا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 اموات غير احياء وما يشعرون ايانا يبعثون الهوكم الهو واحده فالذين لا يؤمنون بالاخره قلوبهم منكره قلوبهم منكره وهم مستكبرون لا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمَا مَاذَا أَنذَرَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 بَأَتَ اللهُ بِنْيَانَهُمْ مِنَ القَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمْ العَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ القِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ وَيَقُولُ أَيْنَ شركان اِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي فَأَلْقَوُوا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ فَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَادُخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ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 الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة, ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن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 وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم بل على الرسل الا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان الله ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الظَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلِّ وَمَا لَهُم مِنْ نَاصِرِينَ وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيَّ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لهم الذي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلْيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَاذِبُونَ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا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 أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ أَوْ يَأْتِيَ يَوْمُ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ او ياخذهم في تقلب فما هم بمعجزين او ياخذهم على تخوف فان ربكم فان ربكم لراؤف الرحيم اولم يروا الا ما خلق الله من شيء يتفيء ظلاله يَتَفَيَّأُ ظِلالُهُ عَلَى الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ مِنْ دابة وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَيْنِ إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون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 قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا مُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكوا على هون أم يدسوا في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلم مما ترك عليها من ذنب ما ترك عليها من ذنبه ولكن ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ الْأَلْسِنَةُ الْمُكَذِّبَةُ أَن لَّهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَن لَّهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرِطُونَ اللهَّ لَ قَدَأَرسَلنائِلَ أُمَمِم مِن قَبِْكَ فَزَيَنَ لَم الشَّيطان فَزَيَنَ لَم الشَّيطانوا أَعمَا لَهُم الشيطان فَهُوَ وَلومُ اليَوم وَلَهُم عذاب أَلم وَمَا أَزَلنَا عَكَ الكِتابابَ إِلَّا للتُبَيينَ لَهُم الذي اختتَلَفُ فيِي وَهُدَ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 إن في ذلك لاايه لقوم يعقلون واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرجون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانٌ في شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَ يُرَدُّ إ أَرضَلِعُمُورِ لِكَلَا يَعلملَمْ لِكَلََا يَعلملَمَ بَعْدَعِمِن شَيْئَ إِ اللهَّه عَلمُ شيئا إن الله عليم قَدير واللَّهُ فَضلَّ لَ بَعْضَكُمْ عَ بَعظِم فِ الرِزْقَ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ لَا يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً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 مِن السَّمواتِ وَأَضِ شيءَيئ وَلَا يَسْتَطون فَل تَغِْْبون للِل الأمثَال إِ اللهَّه يَعلمم وَأَنتُم لا تعلمون ضَرَبَ اللهَّهُ مَثًَا عَبدَ مملُوكَ لا يَقَِر على شيءَ لا يَقَِرعَ شَيئون وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا وَمَن رَّزَقْنَاهُ منا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَل لَّسَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ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 ولله غيب السماوات والأرض وَمَا أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كُلِّ شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جو يُجَوِّى السَّمَاءَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ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 قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فالقوا اليهم القول انكم لكاذبون والقوا الى الله يوم الدين السلام والقوا الى الله يوم الدين عنهم, وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم الذي كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا زدناهم عذابا فوق العذاب زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانَ لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ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 ان الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كاللاتي نقضت غزلها من بعد قوه من بعد قوه ان كنتم تتخذون ايمانكم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 ذَكَرًا أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الذين عَنَ الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِمُشْرِكُونَ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى, وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلموا بشر حسان الذي يلحدون إليه أعجميون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 إلَ عجمّ وَهَذَا لِسَانُ عرَب وَهذا لِسَانٌ ععَرَبِي مُبين إِ الذيينَ لا يُؤمنِنونَ بِآيَاتِ اللهِ لاَا يَهديم اللهَّ لا يَحديهمُ اللهَّ وَلَوم أَذَابُ عَليم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 فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلرُّجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَٰلِمُونَ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلًا طَيِّبًا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 اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ آمَنُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا, وأصلحوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ إِ إبرعِي مَكَانَ أَُّة قانتَ للل إِ إبَرهِي مَكَانَ أَُّةً قتَ للِلَِّ حَنِيفَ قانتَ للِلَِّ حَنِيفَ وَلَم يَكُ مِنَ الْمُشْرِكين شكِرَ لِأَنُّمِه إِذْ هَدَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ وَمَا كانَ مِنْ المُشكين إِ م جُ إلَ السَّبت على الذي نَاختَلَفُ فِي وَإَِّ رَبكَ لا يَحكُم بَينَهُم يَومَ القياامَةِ فيِي مَا كان إما كان فِي يَخْتَلِفُون أُدُرُ إ سَبِيِ والموعظة الحسنة وجادل بالتي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِن نل دیندین ہوں سو